وبث مِنْهُمَا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامِ إِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد لا زال الكلام موصولا عن الأعمال القليلة التي لو حافظ عليها العبد المسلم استوجبت له الجنة فهي مكافأة عظيمة جدا في مقابل عمل قليل جدا وهو يسير على من يسره الله عز وجل عليه والغافل عن هذا محروم، محروم حق الحرمان، لأنه عمل في مقدور كل إنسان، فكيف يكون العمل في مقدور وأفرط فيه وأقصر فيه؟ ألا يكفيني ما فاتني من العمل رغم عني، وما كان لا يتناسب مع وقتي وظروفي؟ أما الأعمال اليسيرة التي يمكن لكل عبد أن يؤديها ولا يؤديها فلا شك أن هذا تفريط وتلك غفلة عظيمة جدا أخرج أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتاني أو خلتاني لا يحافظ عليهما عبد مسلم أو قال رجل مسلم إلا دخل الجنة انظر إلى مطلع الحديث حكتين اثنين خصلتان يعني شيئان أمران يثيران خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما ومعنى يحافظ أن يداوم عليهما، لا يقولها مرة أو مرتين وإنما يغلب عليه ذلك حتى يعرف بأنه لا يفرط في ذلك فأداء الشيء شيء والمحافظة عليه شيء آخر ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول إذا بلغك الحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله يعني أنت من الذين عملت بمقتضى النص ولكن هذا شيء والمحافظة على أن تعمل بكل ما أتاك وكل ما ثبت لديك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أنك من أهلها. العاملين بها المعروفين بها خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما رجل مسلم فهل النساء خارجات عن هذا النص الجواب لا بل ذكر الرجل هنا من باب التغليب وإلا فالنساء شقائق الرجال في التشريع وفي الأحكام وفي السنن وفي فضائل الأعمال إلا ما قد خصها الله عز وجل به مما يتناسب وطبيعتها وما دون ذلك فهي شريكة الرجل سواء بسواء فالمرأة شريكة للرجل في هاتين الخلتين وتلك الخصلتين قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان وصف هاتين الخلتين قال وإنهما يسيران ومن يعمل بهما قليل غفلة العمل ده عمل يسير وبإمكان كل إنسان أن يأتي به ولكن الذي ينتبه لذلك قليل من المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام في الخصلة الأولى تسبح الله عشرا وتحمد الله عشرا وتكبر الله عشرا في دبر كل صلاة فذلك مئة وخمسون باللسان وألف وخمسون في الميزان هذه الخصلة الأولى التي هي يسيرة بل يسيرة جدا وأجرها عظيم جدا لأنه الكريم سبحانه وتعالى يأمرك بالشيء اليسير ويكافئ ويعينك عليه ويتفضل عليك به ومع هذا هو يكافئك مكافأة عظيمة إلا دخل الجنة إلا دخل الجنة الجنة شيء عظيم دار الكرامة دار الفرح والسرور والنصر والحبور وإن لم يكن في الجنة من نعيم إلا رؤية وجه الكريم لكفى للذين أحسن الحسنة أي الجنة وزيادة أي النظر إلى وجه الله الكريم في يوم المزيد الذي يوازي يوم الجمعة من أيام الدنيا يوم المزيد يجتمع اهل الجنه في الموقف فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى فينظرون اليه ويرون وجهه فيزيدهم الله تعالى نورا الى نورهم وسرورا الى سرورهم وحبورا الى حبورهم فيرجعون الى نسائهم في الخيام وقد عرفنا من أين أتى هؤلاء وما السر في زيادة النور والبهجة والسرور على وجوههم وفي أبدانهم لأنهم قد نظروا إلى الملك سبحانه وتعالى إلى ملك الملوك فالجنة شيء عظيم ولعله يكون لنا كلام بعد ذلك في ذكر أوصاف الجنة وما فيها من نعيم حتى يشتاق الناس إلى هذه الدار إلى جنة عرضها السماوات والأرض إلى جنة عدن إلى الرضوان فيقول خصلتان لا يحافظ عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وعد ووعد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتخلف كما أن وعد الله تعالى لا يتخلف قال وإنهم لا يسير والذي يعمل بهما من الناس قليل فيبين الخصلة قال تحمد الله تقول الحمد لله الحمد لله هكذا هكذا الإنسان يحمد الله تعالى ويقول سبحان الله سبحان الله أي تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب واتصافه بالضب وهو الكمال والجلال فأنت تنفي عن الله تعالى بقولك سبحان الله تنفي عنه جميع النقائص وتثبت له جميع الكمالات التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى وأثبتها له رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم كما تقول الله أكبر الله أكبر من كل كبير من كل كبير من كل عزيز من كل شريف من كل ما يمكن أن يتعلق به قلب العبد من الزوجة والولد والمال والجاه والسلطان والعمل والشغل الله تعالى أكبر من كل ذلك ولذلك إذا نادى عليك المنادي أن هلم إلى الصلاة هلم إلى الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح إذا أمرك الله تعالى بأمر أو نهاك بنهي فقدمت أي محبوب آخر على أمر الله تعالى وأمر رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فلست في الحقيقة محبا لله تعالى ولا محبا لرسوله عليه الصلاة والسلام ولا معظما للأمر ولا معظما للنهي لماذا؟ لأنك قدمت محبوبات أخرى على محبوبك الأعظم وهو عز وجل ثم رسوله عليه الصلاة والسلام فإذا أمرك الله تبارك وتعالى بأن لا تأكل إلا من حلال فهكلت حراما أو أمرك الله عز وجل بترك الحرام ولكن زوجتك طلبت منك أو ابنك أو صديق لك طلب منك أن تفعل هذا الحرام ففعلته فأنت مقدم لهؤلاء المذكورين على الله عز وجل، فأنت لم تعظمه ولم تكبره وهذا معنى وأن تكبر الله عشرا وأن تكبر الله فالله تعالى أكبر من كل كبير وأعز من كل عزيز فأن تقول سبحان الله عشرا الحمد لله الحمد لله على نعمائه بل وعلى ضرائه فأهل الإيمان هم الذين يحمدون الله تعالى في السراء والضراء والضراء ويعلمون أن الله تبارك وتعالى أنزل بهم الضر وقدر عليهم غير ما يحبون ليرفع درجاتهم أو ليحط عنهم سيئاتهم ومن منا ومن منا ليس في حاجة إلى ذلك؟ كلنا ذلك الرجل المثقل بالذنوب والمعاصي والآثم الذي يحتاج في كل وقت وحين أن يبتلى ليغفر الله له، أن يمرض ليغفر الله له، أن يفقد حبيبا فيتألم ليغفر الله له. هذه ابتلاءات. الله تعالى يبتلي بها عبده ليكفر عنه سيئاته ويغفر له ذنوبه ويغفر له ذنوبه فحينئذ ينبغي ويجب على العبد أن يحمد الله تعالى في الصراء والضراء في الصراء والضراء نعم وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن ليس لأي أحد وإنما هو أمر المؤمن إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فأمره يدور بين الشكر على السراء والصبر على الضراء فهنا يقول النبي عليه الصلاة فذلك فذلك 150 باللسان باللسان مع أنها عشر وعشر وعشر فكيف أنها مائة وخمسون لأننا سنضرب الثلاثين في خمس لانهن خمس فرائض خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات في أن يقول المرء بعد الصلاة عشرا الحمد عشرا التسبيح عشرا التكبير يبديه 150 تسبيحه وتحميدة وتكبيرة في عشر حسنات الحسنة بعشر يبدي يبديه 1500 حسنة 1500 حسنة هذه هي الخصلة الأولى من الخصال التي استوجبت لصاحبها دخول الجنة بعد المحافظة عليها ثم يقول عليه الصلاة والسلام وتسبح ثلاثاً وسلاثين وتحمد ثلاثاً وسلاثين وتكبر أربعاً وسلاثين فتلك مئة باللسان باللسان وألف في الميزان مئة في عشرة بألف في الميزان وذلك إذا أخذت مضجعك يعني إذا تهيأت للنوم فسبح سلاساً وسلسين وكب وكبر أربعاً وسلسين واحمد سلاساً وسلسين فتلك مئة باللسان ولم يضربها في خمس كالصلاة لأن الإنسان إنما ينام نومة واحدة وهي الليل فيحافظ عليها العبد المسلم المؤمن وكذلك المرأة فهي له ولها مئة باللسان والف في الميزان ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأيكم يفعل الفين وخمسمائة سيئة في اليوم يعني مين اللي ممكن يبقى جريء على الله عز وجل فيسيء الفين وخمسمائة سيئة الجواب ينبغي أن يكون أحد يفعل ذلك لكن هب أنه فعل ذلك فتلك الفين وخمسمائة حسنة تكفر الفين وخمسمائة سيئة بشرط اجتناب الكبائر مجتنبة الكبائر لأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو إقامة الحد أو عفو الرحمن تبارك وتعالى يوم القيامة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد أن سألوه قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل لماذا فقال عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان احدكم اذا فرغ من صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فيقوم وينصرف قبل ان يقولها انظروا الشيطان اول ما تصلي وتسلم يجي يقول لك ايه كذا افتكر كذا ويذكرك بحاجات ومشاغل الدنيا فتخرج وتأخذ نعلك تحت إبطك وتنصرف من المسجد دون أن تذكر الله تعالى بذكر واحد فيضيع عليك 1500 حسنة في يومك ثم إذا أخذ أحدكم مضجعه أتاه الشيطان فينومه قبل أن يقولها فيفوت عليه 1000 حسنة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد هذا التسبيح بيمينه هكذا الحمد لله سبحان الله الله أكبر أو يعقد على الأنامل عشرا تحميد عشرا تسبيح عشرا تكبير أو ثلاثا وسلسين أقول قبل هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد دعوة فوق السحاب